الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السؤال اليوم هو السؤال الخامس كان السؤال عن أيهما أشد عذابا العصاة أم المبتدع؟ فجواب الشيخ زال الله خيرا بأن المبتدعة أشد عذابا من العصاة وأن البدعة أسوأ من المعصية وهذا ما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وكلامهم كثير في مثل هذا ومنه ما قاله سفيان الثوري أن البدعة حب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها أما البدعة فلا يتاب منها هذا وجه من أوجه المفارقة بين البدعة والمعصية قبل ذلك البدعة ما هي؟ البدعة هي أي عبادة تتقرب بها إلى الله ولا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنه عبادة سواء كانت عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية تتقرب بها إلى الله ولا يكون لها أصل في شرع الله فهذه بدعة وهذه خطرها من جهتين الجهة الأولى على المبتدع نفسه فهذا قد ارتكب ذنبا عظيما وارتكب ضلاله البدعة ذنب لا يتاب منه هذا المبتدع غالبا لا يتوب إلا يشاء الله أمرا ليش؟ لأنه يظن نفسه على حق. هو من الذين يظنون أنفسهم بأنهم يحسنون صنع فلا يتوب يتوب من ماذا وهو يتقرب إلى الله بهذا العمل ويظن نفسه على خير لن يتوب إلا أن يشاء الله عمرا أما صاحب الذنب صاحب المعصية المعصية هي ما دون الكفر وما ليست ببدعة هذا المقصود بها هنا كالزنا والسرق وما شابه صاحبها يعلم من نفسه أنه مرتكب لذنب وأن ما يفعله لا يرضي الله سبحانه وتعالى فربما يأتيه يوم ويرجع إلى الله في أي لحظة ويستغفر ويتوب وينتهي كل شيء هذه الناحية الأولى في الفرق ما بين البدعة والمعاصي. الناحية الثانية أن البدعة تغيير في دين الله وهذه أخطر المعصية ليس فيها تغيير في دين الله في أصلها إذ الدين محفوظ والكل يقول لك هذا حلال وهذا حرام لا إشكال لكن البدعة تغيير في دين الله إحداث لدين جديد لا يحبه الله ولا يرضاه لا يريده الله أراد منا أن نعبده لكن أراد منا أن نعبده كما هو يحب وكما هو يرضى لا بأهوائنا مش على كيفنا يعني شرع صلاة الظهر أربع ركعات إذا لا يحب أن تقام إلا أربع ركعات لا خمسة ولا ثلاث وهكذا العبادات شرع لك عبادة إذا يحب منك أن تتقرب إليه بها لم يشرعها إذا لا يحب أن تت تتقرب إليه بها وإنظن أنتها أنت حسنا إذن البدع خطرها الأكبر أنها تغيير في دين الله انظروا إلى الأقوام الذين فتحوا أبواب البدع ولم يحاربوها وتقربوا إلى الله بها انظروا إلى الشيعة والصوفية مثالان عظيمان لذلك فتحوا أبواب البدع على أنفسهم وصاروا يرتكبون أنواع البدع إلى أن صار عندهم دين جديد تماماً لا تكاد تجد عندهم من دين الله إلا الشيء القليل النادر الذي شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذه خطورة البدع صار في جديد دين جديد يتعبد إلى الله به وراح الدين القديم الذي شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذا أعظم مخاطر البدع بارك الله فيكم لذلك قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في دين الله بدعة فقد ادعى أن محمد خان الرسالة هذا صحيح من أين أنت أتيت بهذه العباد الجديدة لو كانت مشروع على بها النبي صلى الله عليه وسلم كونه ما جاء ما لم يأتي بها وأنت تقول هي مشروع إذا محمد خان الرسالة وما بلغها أو أمر آخر ما قاله الشافعي رحمه الله قال من ابتدع في دين الله بدعة فقد شرع من استحسن أعفوا قال من استحسنه فقد شرع استحسنت عبادة جديدة فقد شرعت شريعة جديدة إذن جعلت نفسك مشرعا بدل رب العالمين تبارك وتعالى تشريع لله هذه لوازم من هنا يكون خطر البدعة فالأمر عظيم بارك الله فيكم فيه ضياع لدين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله تبارك وتعالى بحفظه وإقامته وبالولاء والبراء عليه المبتدع لا يغير ويبدل في شريعة الله كما يشاء ويشرع ما يريد من عنده وهذا متبع لهواه والمبتدع يتبع المتشابهات ويتعلق بها ويأتي بشرع جديد هذه خطورة البدعة برك الله فيكم لذلك أهل السنة من أو هم أشد الناس حربا للبدعة وأهلها ليش؟ للمحافظة على شرع الله على دين الله صافيا نقيا لو أن سلفكم الصالح رضي الله عنهم لم يحاربوا البدعة ولا المبتدعة هل كان سيصلكم دينا صحيحا؟ لا لن يصل صافيا نقيا كما هو الحال اليوم لأن الكل سكت إذا سكت يعني إذا الكل سكت وإذا الكل لم يبين واستحسن الجميع البدع والمخالفات في كل زمن من الأزمان تجد أشياء جديدة يغير دين الله لا يبقى منه شيء فنصير نحن والشيعة ونحن والصفية واحد لكن من نعمة الله علينا وفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم, بف... ثم ما... ما قدمه علماء السلف رضي الله عنهم من جهاد واجتهاد في حفظ هذا الدين ومحاربة البدع والمبتدع وصلكم الدين صافيا نقيا فواجبنا نحن الآن أن نقوم بما قام به سلفنا الصالح رضي الله عنهم وبما أوجب الله علينا من حفظ هذا الدين ومحاربة البدعة والمبتدعة كي يبقى الدين صافيا نقيا أيهما أعظم في نفوسنا وأولى عندنا حفظ دين الله والحرص عليه وإبقاؤه صافيا نقيا كي يصل لمن بعدنا كما وصلنا أم حب الرجال وتعظيم الرجال الأول هو الأعظم عندنا في نفوسنا وهو الذي أمرنا الله به الرجل يحيا ويموت وينتهي كل شيء لكن الدين هو الباقي وهذه المسألة بارك الله فيكم المقارنة ما بين المعصية والبدع وأن البدع أشد من المعصية هي من الفوارق بيننا وبين المميعة المميعة وإن كان في نفس البدع يرون أنها شديدة إلا أن المبتدع عندهم أفضل حالا من العاصي هذا الواقع الذي نشاهده تعرفون لماذا؟ لأنه يقول لك هذا المبتدع معذور دائما عندهم واشتهد فأخطأ هذه كلمتهم فلذلك يوالونه ويحبونه ويجالسونه ويدافعون عنه ويحاربون السني الذي يحذر منه ومن طريقته هذه من الأصول الفارقة بيننا وبين المميعة هؤلاء حقيقة إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع الذي يجب علينا أن نأخذ به والذي أوجبه الله علينا وهو أصل منهجنا أصلا إما أنهم لم يفهموا معنى الاتباع أو أنهم فهموه ولكنهم أرادوا التلبيس على من حولهم كيف يجتمع الاتباع مع الاجتهاد في المسائل التي يجب عليه فيها الاتباع لا يجوز له أن يجتهد في هذه المسائل هو مأمور بالاتباع تأتي وتقول لي والله اجتهد الأشعر في نفي الصفات وأخطأ ألم يؤمر الأشعر بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه ألم يؤمر الخارجي بأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة رضي الله عنه فلماذا خالف ذلك وذهب يجتهد اجتهد في موطن يجب عليه فيه الاتباع فخالف المنهج الذي أمر به فليس معذورا هذا من أعظم الفوارق بيننا وبين المميعة إذن حقيقة الأمر هم ليسوا متبعة بل هم مبتدعة يوالون المبتدعة ويناصرونهم ويحبونهم بزعم أنهم مجتهدون وأخطأوا هذه القاعدة في ذاتها مبتدع، بدعة هل السلف لم يعلموا أن المبتدع اجتهد وأخطأوا فلماذا حاربوهم لماذا شنعوا عليهم لماذا أجمعوا على وجوب بغضهم ومفارقتهم والتحذير منهم نقل الإجماع البغوي في شرح السنة ونقله أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة وأثار السلف على ذلك كثيرة طافح في كتابي اللالكائي وفي كتاب الآجر وفي كتاب الخلال وفي كتاب عبدالله بن أحمد في السنة وغيرها كثير راجعوها فاحذروا بارك الله فيكم البدعة خلاصة الأمر البدعة أشد من المعصية وأخطر على دين الله والمبتدع مخالف لأمر،, لأمر الله بالاتباع أمره بالاتباع فخالفه وذهب اجتهد بغض النظر عما في قلبه هل اجتهد اتباعا لهواء أو لم يتبع هوا لا علاقة لنا بهذا نحن لنا في ظاهره اجتهد في موطن وجب عليه فيه الاتباع فضل بس هذا الذي نقول هذا الذي ندين الله به وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه ما متى يكون الرجل مبتدعا هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله فهو هناك أنسب نكتفي بهذا القدر كي لا نطيل والحمد لله رب العالمين